فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين